قال رحمه الله تعالى تخلص والمعتدات تكرم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسرة الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه الجنعين أما بعد إجمال قبل البيان جنع رحمه الله أخلاف المعتدات فالنساء الذات تثبت العدة في حقهم ستة أنواع وقد بينا غير مرة من العلماء قسم الله أنهم يجبنون لأحكام فينا يفصلونها وبينا محاسن هذا وأنه مختبط من هذه الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الحامل وإذتها من نوث وغيره إلى وضع, كل... إلى وضع كل الحمد الحامل هذا النوع الأول من المعتدات وهي المرأة التي حملت فإذا كانت المرأة حاملة فإن عدتها أن تضع حملها كاملا وينفصل عنها لأن الله سبحانه وتعالى يقول وَأُولَاكُ الأَخْمَالِ أَجَلُهُمَّا أَنْ يضعن حملهم. فبي حَمْلَهُمْ فبينة هو وتعالى أن عدة المرأة الحامل أن تضع الحمل بِنَا تَصِيرُ بِهِ أَمَكُمْ أُمَّ وَلَدِهِ الحمل ينقص إلى قسمين القسم الأول إذا ألقته المرأة وأخرجت لا يخلو من حالتين الحالة الأولى أن تركيه وقد اكتمل وثمت والحالة الثانية أن تركيه قبل الثمار والاكتمام فإذا أخرجت المرأة حلها ونفست وانفصل الولد عنها فإنه يفكم بخروجها منعجتها ولا يشرب انقطاع الدني عنها فالعبرة بوضع الحمل قوله تعالى وعلاف الأحمال يعددوهن ونضعن حملهم وأما الحالة الثانية وهي أن توقي الحمل قبل تمام مده فلا يخلو يلقاها إما أن يكون بعد تخلق الجنين وإما أن يكون قبل تخلق الجنين فإن كان ما ألقته قبل تخلق الجنين انه لا تخرج منه حدتها وان اذا كان القذف بعد التخلق او فيه صوره الانسان او الخلقه بعد ان خطرت فيه فانه يحكم بخروجها من بدتها بما تقير به امه اما ولد كما ذكرنا فتقرير اذا القذف ما فيه صوره الانسان وهذه المساله وهي اذا القت المراه واسقطت واسلبت تتفرع عليها احكام في العبادات والمعاملات فإذا ألقت المرأة ما في قطنها قبل ثمانه وابتنائه نظرنا فيه فإن كانت فيه صورة الآدمي صورة الخلقة فهذا يؤثر في العبادات وفي المعاملات ففي العبادات الدم يعتبر دمانها ان جرى معها بعد ألقائها وفي المعاملات يحكم بأنها قد خرجت من عدتها وأما إذا كانت ليس فيه إذا كان الذي ألقى ليس فيه فورة خلقة الآدمين فإنه في هذه الحالة لا يكون الدم دم نفاس إنه دم اتخاذة يعني نذيفا تأثله ثم تتوضأ وتطلي لا يمنع صورنا ولا يمنع صلاة وتعتبر في شخص الطاهرات إذن الإخلاق والإسقاط ينظر فيه الشيء الذي أجدت وأسقطت فإن حصلت فيه صورة التخلق وصورة الآدمي ولو كانت راقصة فإنه تثلث فيه الإحكام للعبادات والمعاملات وإن كانت ليست موجودة فيه صورة الآدمي فلا تثلث فيه لا في العبادة ولا في المعاملات وهذا هو ما أكبر عنه بما تصير به الأمة إما ولده وحينئذ انتعت على سيدها بعد ما فعله فإن لم يلحقه لتباله أو لكونه أنسوحا أو ولدت بدون ستة أشهر عند نكحها ونحوه وعاش لم تنقضي به قال رحمه الله فإن لم يرحقه لسقين إذا طلق الرجل إذا طلق الزوج مرأته وكانت حاملا فإما أن يقول ممن يولد من إخلي وإما من لا يولد من إخلي. فان كان من يولد من الذكر ولد الانفراش حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل من طلق امراه بعد الدخول وهي حامل نقول لها عدتها في وضع الحمل واما إذا كان فتطلقها وتدين فيها الحم وهو من لا يولد من الذكر ويتعذر منه الحمل الصرير ومثل منسوح ام ال ليس عن حمل فحينئذ يُحْكَمْ بِعَدَمِ الْأَتِجَاثِ في هذا الحمل لم تنقض به يعني لو حملت ووضعت فالحمل ليس منه وحينئذ الله تعفز لهذا الحمل وبعد انتهاء حملها تعفز عذوقها من الأقراء لأن هذا الحمل فيه شبهة الزنا أو يكون من غيره لما لو عتدي عليها فأقلعت على الزنا والعياذ بالله أو وقعها أحد وهي مائلة ففي هذه الحالة لا يفكم بكون الحمد مؤسع في العدة يعني مراد المخنف أن يقول الأطرم أن الحامل تخرج من عدتها بوضع الحمد لكن يشترف أن يكون الحمد للرجل الذي تعتذ من طلاقه فإذا كان الحمد من غيره يجي يكون الحمد من غيره إذا تبيننا أنه مثل أولاي حمد في القبيل ومثل من كان المسوح الآلة فإنه في هذه الحالة في فتبقى تبعها لازم يستعيفه عده لكونه ممتوحة. ممتوحة. ممتوحة. في من طلاقها او يكون هي منسوخه او اولدت بدون سته اشهر او ولدت الولد منذ سته اشهر نعم منذ لكذا منذ متى عندنا ان العلماء رحمهم الله اختلفوا في اقل مده الحمل فاذا كان الذي ذلك عليه النصوص أنه لا يمكن أن يكون حمل قد ستة أشهر وذلك لأن الله تعالى يقول حمله وفطاره ثلاثون شهرا فديم الله تبارك وتعالى أن مدة الحمل ومدة الرضاء هي ثلاثون شهر وثلاثون شهر إذا قفلت منها مدة الرضاء بطيت مدة الحمل ومدة الرضاء أرضى أن نشيونا شهرا وهي سنة ثانية. لقوله تعالى حولين فبقيت من الثلاثين ستة أشهر فأصرحت ستة الأشهر هي أقل مدة حمد فإذا وضعت قبلها فإنه حينئذ لا ينفد الولد له ولا يعتد بهذا الحمد أنه موجب لخروج المرأة من عدتها إلى أخروج المرأة وعاش لم تنقضي بهم هنا ذكرنا وأكثر مدة في الحمي أربع سنين وأكثر مدة الحمي أربع سنين قيل أنه ما وجد في حمل المرأة أنه تستمر إلى أربع سنوات وذكر عن بعض أمه السلف أنه مفت في بطل أمه أربع سنين وهذا هو الغالب الموجود يعني أكثر ما وجده العلماء أسمى المرأة تكرر اذا قال بعض علماء الفقه ما لا يغرق اكثر من 42 وبناء على ذلك فلو كانت حالة لو كانت حال لو كانت المرعى ذيعه في قسمه الرجوع تاخر حملها الى 84 فانه يحكم لبقائها في عذقها حتى تضع هذا الحمل واقلها 6 اشهر وأقل مدة الحمل 6 اشهر لماذا ذكرنا من دلالة الايين كلمتين حيث تدين الله تعالى أن مدة حمل الرضاء ثلاثون شهراً وأن مدة الرضاء ثلاثين والوالدات الأولادهن حولين كاملين فبقيت ستة أشهر وهذا قضاء أبحاث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم اتبروا أن قل المدة ستة أشهر وغالبها ستعة أشهر. أشهر وغالب أنها تضع المرأة حملها في مدة تسعة أشهر تقارب تسعة الأشهر تنقذ قليلاً. قليلاً غالباً حول تسعة الأشهر تحمل الولد وتضعه وعلى كل حال فائدة نهرفة أقل, أقل الحمل وأبصى مدة الحمل من جهة النسبة ومن جهة ترصب الأحكام فإذا كان وضعته قبل أقل مدة الحمل فالحمل ليس له فإذا كان العقل في جبارة انحرم فاعتبرنا أنها أقل مدة الحم فلولا مستكد مدة الحم فيما زعت محرم مثلا وضعت لخمسة أشهر بعد المحرم فإننا لا نحصل بكمه ولده لأن الغالب وأنها قد حملت قبل الأقل لما حصل وضع من غيره فلا نمس بيه وهذا لو وضعت فوق أربع سنين فإنه لا نمس بيه وكترك بالأحكام من حيث العدة ولا تحفظ الاساس اذا إذا نسبه الحق نفسه اذا ثبتت نسبه الحمل اليك وليس من خروجها من العده اذا ثبتت نسبه الحمل الالي او تعذر الاستباحه نعم ويباني رفع النقسه قبل 40 يوما من الدواء يقول المصنف رحمه الله يبادر انقاء النكاح هذه المساله وهي مساله اسقاط ما انتقض من النبصة والعلاقة والمضغى والأجنة هذا الاشقاء والإجهار للأجنة فيه تفصيل أجمع الظلماء رحمه الله على أنه لا يدون أن تجهض الأجنة وتسقط الأجنة بعد نفخ الرؤس وأنه إذا نفخت الرؤس في الجنين وأسقطت المرأة ذلك الجنين فإنها تعتذر قاتلة وهكذا إذا أعانها الطبيب سأعطاها ذواء أو علاج للإحقاط وهكذا لو أعانت المرأة غيرها من النساء والرجال على هذا الإحقاط بترويع أو تخويف أو حمد تقيل ونحن ذلك فبعدنا الصبور لا يدود الإحقاط الأجنة لأنها أمضت مسترمة وهذا نحن نحن جنة دون ما رحمه الله قبل نفس الروح فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله والذي ذل عليه حبيث بن سعود رضي الله عنه صحيح أن المبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوماً نقصها ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مبغة مثل ذلك ثم يبثل الملك فيؤمر بنفس الروح فيه فدل هذا الحديث على أن نفع الروح يكون بعد المائة والعشرين يوم ومن هنا اختلف فيها قبل نفع الروح هل يجوب أو لا يجوب فمن أهل العلم رحمه الله من حرم ذلك ومنع وقال إنه لا يجوب ومن أهل العلم من رخص فيه وجوز وكل القولين موجود في المذاهب الأربع إلا أن الذين شددوا من الحنفية والمالكية رحمه الله ضغط حذرنا تحنة الشاذرية استدلوا بأدلة صحيحة قوية فإن العصل في, في الأجساد والأرواح أنه لا يجوز الإقدام على العبد فيها أو تعريضها بالسلف أو تغيير الخلقة وهذا عصل دمت على المسؤوس الكتاب والسنة ان الله انما ذكر القضاء الشيطان بينا منها سبير الخلق ولا امرنا من لا يبتكننا اذالا امعام ولا امرنا خلق الله فاخبر الله تبارك وتعالى أن من من حدود الشيطان بدن ادم لحفاظا لادم ان افسخ خلقه وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي تقدمت الاشاره اليه ان قبل نفخ الروح من وإذا قد يجنع خلق أحدهم أربعين يوم في بطنهونيها أربعين يوم المتفن ثم يكون علقة لها لذلك إذا قد ثم خلقنا المتفنة علقة فجل على من الخلقة ونصف سنة يدل أيضا على أنه لا يجد العزق الخلقة حتى أننا تسلم لما نعلم من الواشرة والمسوشرة والواصلة والمسوشرة والواصلة والواشرة والمسوشرة قال المغيرات خلق الله فجعل العله انما والرياض بالله ادعاءهم على تغيير خلق الله عز وجل وذهب الحديث الصحيح من كلامه عليه الصلاه والسلام من كتاب الرد والسنن انا اننا راحب التخلق للخلق قد قلنا خلقنا نطفه علقه خلق. فخلقنا العلقه مذغه هذا يدل على أنها مخلوقه وان من خلق الله تعالى انه نسب الخلقه اليه فليخدم على هذه وإذ ها قيار الأصل الشرعي يقصره تحيينه ولن نجد في كتاب الله ولكن في النبي صلى الله عليه وسلم تفرير أمرينا ما قد نتخروف ونبعد نتخروف ثم استدلوا بالعقل بدليل وهو النظر الصحيح وهو قياس قوي جدا وهو أن جمهور العلماء من يقول يعني منهم حال المذاهب قالوا إن هذه لم تخلق قالوا لهم ارائيتم بيض الصيد فإن الله حرم ان لا قبض الصيد فسئل عن بيض الصيد هل يجوز اثراقه قالوا لا يجوز وفيه الضمان مع ان بيض الصيد هي قول من الخلق المحتمل وهذا يدل على على حرمه على اثراك هذه الاشياء اما لا شيء حاقه هذا خلق الله عز وجل الذي سينتهي الى الخلقه المعتبره شرعا فبأي دليل يقدم على إثقاطهم ومنعهم منذقاء رابعاً أن هذا الفعل مخالص للأصول الشرعية فإنما المقصود الأصوي من النفاع أن المقاصد الأصوية في النفاع تكثير سواد الأمة وتكثير النفل نفل الأمة وهذا يضار به تماماً تناتحوا تناسبوا تكثروا فإني مفاحبة وهذا يمنع من مقصود الشرع من النفاع فالذي تطلعين إليه النفل من هذه الأصول الشرعية والأذلة أنه ليس هناك دليل قوي يدل على الإخدام على جواب الإخدام على إثقاء أجنة قبل التخلق أو بعد التخلق أو قبل نصروح أو بعد نصروح وهذا الأخر تدل عليه أجلة الكتاب والسنة وكون النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الروح لا تنفق إلا بعد مئة يوم ليس لي دليل على جواز إثلاف هذه فإنه العبد لهذه الخلقة والإفقاق للأجنة له آتاق صمدية حتى الأطباء أنفسهم يقررون هذا فإن المرأة إذا أقدمت على تعاطي الضواء أو تعاطي الأسباب التي تشكت الجميل فإنه لابد من وجود أثر لهذا التعاطي ولهذا السعيد ولابد من وجود تبعات ومضاعفات تضرب المرأة وتضرب لجسدها ولا أن الإنسان في هذا فالدفل إذا أخرج عن عادته وطبيعته ما بدوا أن يتضرر فلو استعمل الدواء ما بد لهم الحفظ ولو تعاطق الأسفار الشميع الصبيعة من الترويع أو حمل الأشياء الثقيلة فإنها قد تسد ويحدث معه النبي وتتضرر عادتها ويحدث لها من الأضرار في جسدها ما لا يخاف كثير من الأحوال التي يفعل او ويقدر فيها على الأسفار وبناء على ذلك الذي نعرفه من نصول الشرع وقصول الشريعة أن نراجب على الطبيب أن يقدم على علاج الأبجان ووقايتها من الضرط أما أن يقدم على إلقاط الأجمع في لخلقة الله عز وجل فهذا ليس له زليل لا متفاذ الله ولا من سمه الله صلى الله عليه وسلم وليس للذين قالوا بجواز الإلقاط إلا جليل واحد وهو حديث من الشعود الذي تقدم وقد أجم عنه بل حديثا من سيدنا رضى الله يقوي عدم جواز الافخاق لأن كونه من خلق الله وينصوص تدل على عدم جواز عبادته لخلق الله لا يخضر منه ثم ايضا ضد نفس النجار التي اجاءت الله في اجازه الافخاق تجدها مضطربه في الخطوه والقوم لجواز الافخاق والذي يعني تطلع اليه النفس رفض هذه اجبنا ورفض هذه الخلقه وعدم أكسام الأطباء على إسحاط الأجنة سواء كان قبل بروح قبل نسبوح أو بحر لكن سستثنا هذا المسائل منها إذا كان بقاء الجنين يغلب على ظن الطبيب أنه سيضي إلى هلاك الرأى وموتها وهذا يسمى عند الأطباء الحمل المنتبج أو الحمل القنوي أو الحمل المهاجر وحقيقة أن الجنين يتخلق في غير موضعي طبيعي ثم ينتفق ويفجر القناة ثم يفجر في بطن المرأة فيقسمها وومت نفسه الجنين فحينئذ يجوز الإسطاق ويجوز العمل الجراحي التدخل الجراحي لإخراج هذا الجنين لتعذر إسطاقه لأنه لإنقاذ نفس المحضمات وليس من ذلك الإسطاق العجلة وإننا هو ثلاث من ضرر فالحياة المتيقفة مقبلة على الحياة المزمنة سنحن لا يمكننا أن نعرض حياة الأم اليقينية للخطر والضرق بسبب حياة قد ترقى وقبلها ترقى لأنه بعد الله قد يقول حياة الجنيه نفسها مستبعدة لأنه إذا تم اجتمال في هذا الموضع فيفجر القناة فيموت الجنيه فيبطن الأم وتموت الأم تبع الإنها فإذا حتى حياة الجنيه نستقبلها وبناء على ذلك يجوز إسقاط الأجنة هذه الحالة وأشبار هنا مما تتعرض فيه الأم والضرر وهذا من باب درء المسجد العظمى بالمسجدة الصغرى لأن نسيس التفاة للسنة جارع على هذه القاعدة التي هي إذا تعرض مسجدتان رؤية أعظمهما ضرر بارتكاب أخفتهنا والدليل ومن الأدلة على ذلك أن نوسى عليه السلام تسر لحظه من السفينة لأجل إنقاذ السفينة كاملة وهذا يدل على من نجوز إثلاف الأقل لما هو أعظم منه والجليل هنا ليس في مقام الأن وكذلك حياته ليست غالدة ولا متيقنة فتقدم الحياة المتيقنة وهي حياة الأن على حياة الموهومة يا هذا هو الذي يثاب فيه بدور الذكر وان بالمثل لتشاور في هذا في المراه ستشاهر في هذا الأمر وتقول اسعد اسعدني سعادتي تربيه الاولاد وأريد ما بين الاولاد متساويا هذه كلها شهوات وان يعني ليست رغبات النساء مسببه للاغضاب على هذا الحدود الشرعيه ان هذا في الله عز وجل وتعليق الامر بالذبح و بذبح ابهاق كان بعض الخروف فان الله عز وجل شرع في سنه النبي صلى الله عليه وسلم ضمان الجنى كان جاءه قصه الناقةين من مقتى ثلاث قرن الاثنان من اخرى فالقى الجنينه فاصقثلها والقتنا في بطنها فامر من صلى الله عليه وسلم بضمان الجنين وهذا يدل على انه له حرمه فالف نيشان على النساء أن يتقين الله عز وجل ويسرع للزوج أن يمنع زوجته لأن الولد ولده إلا إذا قرر الأطباء من الله تتعرض الخطر والضرب ويذكره هذا يستثنى ولا يجب للطبيب أن يعين على مثل هذه الأعمال لما فيها من باعتداء لحرومات الله لحرمة عز وجل والإخدام على إخلاف الإفساد والعذف فيها بدون مذلل شرعي قوله رحمه الله بدواء مباحث يعني حمد من يقول بجواز الإثقاط قبل التخلق قبل الأربعين بداية التخلق يقولون إنه في هذا الإنشاء الله يشترط أن يكون الدواء مباحث وسيأتينا ان شاء الله أن الحنابلة رحمه الله وطائفة من المعلم لا يوجدون تداوي من حضر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يفعل شفاء وإن في ما حضرنا عليها فهذا الحديث يدل على أنه لا يجد التباوي يكون صبرناس وبناء على ذلك الشرطون أن يكون الدواء, الدواء مباحا وأن تكون الوصيلة وفيلة من شروعة وليست بوفيلة من نوع أحمد الله بذلكم صديقة الشيخ وأصدر لكم المحروفة والأجل صديقة الشيخ هناك جعب الأدوية تزيد من الإصطاب وإمكانية الحمد فهل يجوز تناولها قطعاً في الحمد بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيده وعلى آله وصحبه ومن الله في الحقيقة المسائل الطبية الناظلة ومتديدة تحتاج إلى أن لا يستاه فيها إلا بعد الظلوس مع الأرض الله ومنهم خضرة بهذه المسائل لمعرفة حقيقة هذه المسائل ف مثلا الأدمية التي تستعمل للإخصار هل هناك تبيل؟ وهل هناك ضرر يتركب على هذا الدواء؟ لأنه قد تكون هناك مباعثات وهل إذا استخدم هذا الدواء لا تتضرر المرأة؟ وهل إذا حصل حن الحن لا يتضرر ولا تنتجه أثار في الحن هذه أمور كلها وتساؤلات كلها لا يجب عنها إلا في المحكسون وليس يكون قبيل يسلح لأن يأثنينه العالم أو يسأل عن هذا المسائل ولبعض الأحيان يكون القبيل عنده تحمس بحلم الشيء أو تحليل الشيء فإذا كان عنده تحمس في شهادته وشهادة متهمة ولذلك يكون بسلم لا تجد شهادة خص ولا ظنين الظنين في لغة العرب المتهمة كما قال فعالك ومن هو عن غيب العلماء من ذكر الشهادة قال إذا كان عنده شرس على الشهادة ويشهد قبل أن يستشهد كما أخبره من الله سلم لا فرد الشهادة وذلك حديث عمران رضي الله عن خير القرون القرن كما الذين ينونهم قال الذين ينونهم قال فلا أدري أذكر بعد قرن قرن أو ثلاثة ثم قال ثم يأتي أقوام يشهدوننا من يستشهدون فهذا هو بالعمل الخامس على الشهادة وهذا يكون يوجد تهمة الشهادة فالذي يحرق على تحميل الأشياء لأنه قد من مفرح في تحميله أو أنه يريد أن يقل حتى يتعالجون عند حميله هذا مفرق شهادة لأن الحل سيؤثر هذا الحرش على غيام السمديات سيؤثر هذا الحرش على بيان, بيان المباعثات سيؤثر على الحلش حقيقة أشيء من في العلم ولذلك إذا بيّن الطبيق حقيقة الدواء أو حقيقة الطبيقة وثقيقة الأمر الذي يسأل عنه هنا إذن تنتشف الأمور ويمكن للعالم أن نفقي بالخلف والتحليل فهذه الأدية من خيز الأصل تكثير صلاة الأمة نشرون والوسائل تأخذ شكمة قاطعها فإذا كان لا يستطع أن ينزل أو عدد بعث في الإنجاب أو المرأة عدد بعث في إخصاب الإنجاب تتعاقق الأدية من أجل أن تنشف فهذا في الأصل العامة وسيلة من المشروض هو القاعدة إلى النساء تأخذ شكم قاصرها هذا من حيث الأصل العام لكن ما قضعت هذه الأدية ما هي الطريقة التي يتم بها هذا الشيء مثل الرجال لهم مضع النساء لهم وضع النساء قد يكشف عن العورة وقد تمس العورة وقد يولد في العورة بالفرق وهذا كلها ما جده من النظر فيها لكن الأصل العام كثير طواباً أنه وما توصي به إلى الشمل فصول البرية فهو أمر سائر وانشرعاً ولا إشكال فيه. لكن تحتاج هذه الأجلية إلى نظرة ومعرفة من طريق الأطباء الذين أسلمان لهم فقد يكون الأصل قضي الدواء لكن هذا النوع من الدواء لا يجب وهذا معروف لكي حتى المرض الآن الضائف قد يكون علاجه بالمسكن له مباعثات ومسكن اللي لا مباعثات تقول هذا المسكن الذي له المباعثات لا يوجد استخدام لها وجود الذي لا مباعثة فيه فهم ذعنا ذلك أن علاج الضائف محرم الجواب لا إننا حرم تعاطي هذا النور من الضواء لعله فالإشكام نجاب الختاوى ننظر إلى الإطار العالم وأشر العالم دون أن ندر في الحقيقة في هذا عذب الرجوع إلى الأطباء ويسؤال ما عنده هنا محيطة ثم الرجوع إلى الأطباء لا يشير مرجع ولا إثنين ولا يشير مرجع إلى قبيل عنده عن نظري ولن عنده عن تذيقي وكلما كان طبيب عنده إذن مظري والتذيقي وكثرة من منارة واتخصر في نفس العام ومرور الحالات المختلفة كلما كان ذلك أجلال الله وعلى كل حال يتخذ الامر العام الاقصاب والانداد تعاضد الافراد التي لا محذور فيها للاقصاب والانداد لا بحث به ولا حرج والله تعالى فقدت الشك إذا نظر الموضوع بعد الى تفيد باليام فهل تكتب تحيته والحقيقه عنه حساب الله اما الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه يوم ما ان فإذا مات الموجود بعد سبعة أيام السنة أنه يعط عنه ويسمى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرهوم بعقيقته تذبث عنه يوم سابعه وهذا الأصل نص على المعلماء رحمة الله أن السنة في الحقيقة في السابق تؤثر عن ذاتها ثم توفي قبل أن يتمثن والده من ذبحها فإنه يذبحها ويتداركها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرهوم والمرهوم أصله من الرهن والرهن في لسان العرب الحر فما قال تعالى كل نفس مما تفدت رهينا فعيلة بنعنى مسؤولة هنا فهذا يدوم على مشوعية العقيقة عن كونه يحيى أو يبقى او يموت هذا لا تأثير له ما جمى أنه دلغ هذا الوجه والله تعالى أسابق الله فضيلة الشيء هل يجوز أن تصلى النافلة أربع ركعات المتصلة أسابق في صلاة الليل لا من نعم النبي صلى الله عليه وسلم صلىها أربعا من عدث الذي آخرها صلوات الله عليه وسلم عليك وفي صلاة النهار في الخلاف و الذي يظهر الله عنه أنه لا بأس أن يصل الأربع بتسليمة واحدة كأن يدخل قبل صلاة الظهر في مليل الأزام لإقامة ويخشى نتقامة خلال لو فصل تسليمتين فيجمع الأربع بتسليمة واحدة فلا بأس في ولا حراب عليه الله تعالى لكن لا يجب تتشاهد الأول إذا قلت لا أربع لا يجب تتشاهد الأول فلا فلنبعد أرحال إماني أبو حنيفة رحمه الله يصل الأربع كلها ويجلس في آخرها فأشي بالنبي صلى الله عليه وسلم تعالى. الله تعالى أصابت الله فضيلة الشيء إذا أتت المرأة في الدورة في الشهرية ثم انقطع الظمن بعد المدة المعدادة ثم بعد ذلك إلى رجع ورجع الظمن ثماذا تفعل أصابت الله من شيء الأصل كل مرأة جلت في أيام عادتها ثم حتى أسمتها ثم جاءها الظمن بعد ذلك قبل تماما أقل القهر فإنه دم استحاغة مريس جبل مكان أو وريس جبل محير لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة المستحاغة لطوري أيام التي كانت تحيظهن قبل أن يصيدها الذي أصابه فإذا هي خلقت ذلك فلتغفته ثم لتسليه وقال كما في حديث فاطم أهو الله عنه دعث ثلاث أيام أقرائك فقال الله عليه السلام بعد ثلاثة أيام أطلعتني عن أيام التي كنت تحيظينها فدل على أن العبرة بالأيام الحيض المعتادة إذا عاودها يوم ليومين ثم انقطع ذلك ذلك كانت عدتها ثلاثة أيام ثم انقطع الدم بعد ثلاثة أيام ثم عاودها في اليوم العاشر والحادي عشر ثم انقطع فتنتظر ثلاثة أشهر ان عاده كلات الشهر الهجري هذه قد انتقلت إلى 10 ايام لكن انتقلت الى 10 ايام منفصله فتصبح عاده 8 ايام متتابعه ويومان منفصلان وهذا يحدث اذا النساء تكون عادتها قد انتقلت في الشهر السابق اذا جاءنا على هذه الشهر العاده تنتقل الى العدد الجديد بالتقمجموع او منفصل فلو انتقلت فايومان مثل يومان في فأصلحت العادة عشرة أيام تنتقد إلى عشرة أيام ولو اتصل بانتصال ولو مفصلة ولن اتصل فعن تكون عادتها ثمانية أيام ثم ينقض عيام الأيام ثم يأتي دعوذ ذلك ذنب اليومي فتكرر معا ثلاثة أشهر بهذا المعنى فقد أصلحت عادتها من الثمانية منتقدة إلى العشرة اليومان تاجعان للحيد إذا ثبت ذلك ثلاثة أشهر متتابعا ثورا في العادة الله برحمة الله فضيلة لو شرب الدواء في حتى من ينر حيثها حتى تتنفسنا مستيام رمضان هنا الحكم أشهر الله أولاً الأجلية التي تستعمل لمنع الحلم أو لمنع الحيث ذكر أكداء أن لها ضرر وذكر بعضها لصبر قد تتسبت في الخرطان وهذا المشكلة يعني أقول لابد من الرجوع إلى أهل الصبر وأهل الله فهذا أي شيء يخرج البدن عن طبيعته سيكون على حساب أشياء لأن الله وزن هذا البدن وقدره وخرقه وصوره وتبارك الله أحسن وصالده فليس هناك شيء البدن يخرج عن عن اعتداله وعن طبيعته إلا جاء بالضرر والعراق السميلي هذه الحدود في ضرر لأنه يتجارب خبره جاء في محفة من علاماته وأماراته لأنه يستخدمتها بعديدة توقف عادة, في عادة في. وتخلز البدم ما خلق الله هذا الدم هذا وناجع هذه العادة السجد وحتى الأجهزة العصبية الموجودة في البدم التي تتفاعل مع هذا الحدث الذي خلقه الله وهذا النجيس من الدم الذي يطهر الرحم في مدة معلومة إذا, إذا اختلت العادة فأخفى لا من ناحية عصبية لا من ناحية قبيعية كل هذا سيأتي على حد هذه القدرة التي تشتاعلها وهذا أمر يعرف من يرجع للأطباء المحتفظين الذين عندهم جراية ويتتلمون عن هذا النوضر بكل وضوث وبكل إصافة جدا ثانيا أن النوع إذا تعرضت هذه الأشياء لا يدرسوا حقا من سيسا الأصل لماذا كمان؟ لوجود الضرر ويبقى السؤال هل إذا شببت الدمن قطع حيضا تصبح طاهرا ثلاثا بين العلماء الصحيح أنها تصبح طاهرا لأن الله علق الحكم على وجود الدم فإلى من يوجد الدم فإنه يفكر بطهرها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا أطلت الخيضة فجعت صلاته في رطوله الدم وخروج الدم ومن يخروج وبنان على له يفكر بطهره وهذا اختيار طائفا من المتأثرين من ما هم عند وأشار هذه المثلة بقوله إذا شربت هنج لأنف عبدنا عن الزمن المعتاد بطه لفرحكما وذلك من فرع السماع وإن يكن لتعجيل شيء قبل إدامه ثم كمال الذي قد حاولت مبراءة لشيخ خليل جولريد وأحسن عن الصوم فيها والصلاة في ورجحوا قضاءهما والصوم تقليل ثنما هذه المسألة استحيح أنه يفكم بترجع فلو طافت طوافل إشارة شريدة الدم طافت طوافل إضافة صحة طوافل ولو شردت الدم أصابت حيامها أن الرمغان صح صومها لأن الله علق الحكم على وجه الدم وهو غير موجود فيحكم بطريها على الصحة أولئة عند الغلماء رحمه الله والله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم